ابن ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فقال بشر قد خطبت وتكلمت وهديت وتركتك حتى تفرغ مما الدعي من طال خلق القرآن بنص التنزيم ومعنى من كتاب الله آية لا يتهيئ لك معارضتها ولا دفعها ولا تسميها فيها ولا الخطب عليها فما فعلت في غيرها وإنما أخرتها ليكون انقضاء المجلس عليها وستفقدمك بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم يقول إن بشرى من ديسي عباد هذا الكلام هو وقال قد خطبت أو خطبت خطبت وتكلمت وهديت جاء هو هداءا وتركك حتى تبرز مما ادعيت من ابطال خلق القرآن بنص التنزيل ثم قالوا معنا من كتاب الله ايه كانه اراد ان يدعي ان هناك ايه اخرى لا تقدر على ان تعارضها لا يتغير لك معارضتها ولا جواب التشبيه فيها ولو خاطبوا عليها او اخرت عليها كما فعلت بغيرها يقول اخرتها ليكن انقضاء المجلس عليها وشك دمك عليها يعنى انك لا تقدر على ان تعارضها وسوف تقوم حجه عليك وسوف تقتل قال عبد العزيز فقلت له هاتها فانا اشهد امير المؤمنين على نفسي أني أول, من يتبع... أني أول من يتبعك عليها ويقول بها ويرجع عن قوله ويكذب نفسه ويتوب إلى الله إن كان معك نص التنزيل وكل من قال فنص التنزيل فهو كافر والله لو اجتمعت الإيس والجن على ما قلت أن يأتوا به لم يقدروا ان ياتوا به ولو كان بعضهم لبعض ذخيرا هكذا طالب منه يقول أنا أشهد أمير المؤمنين على نفسي أن يتبع كاله كان صحيحا وأمدع عنك لي وكذب نفسي وأتبع إلى الله إذا كان هناك نص صحيح كل من خاله نص التنجيل فإنه كافر الله تعالى ذكر من القرآن قال تعالى وكل إن انتمعتن انتوى الجنب ألا يتبني لهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بابهم لباب ضخير قال بشر قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآن عربيا. هكذا استدل بهذه الآية في أول سورة ذخرة إنا جعلناه يعتقدون أن جعل ممن خلقا هكذا يقولون وهذه عظا عقيدة عندهم ذكروا أن الناس مخشري من رؤوس المعتزلة لما علف كتابه التفسير المشهور يسمى الكشاف جعل مبدأه الحمد لله الذي خلق القرآن فقال له به السلام إن هذا ينفر من كتابك خيره وقال الحمد لله الذي جعل القرآن أي جعل بمعنى خلق عندهم ولكن الذين طبعوه أي جعله الذي أنزل القرآن ولا بلا شك تغيير لما وضعه عليه قال أبو العزيز وقلت له لا أعرف أحدا من المؤمنين إلا وهو يؤمن بهذا ويقول إن الله جعل القرآن عربيا ولا يخالف, ولا يخالف ذلك أي شيء في هذا من الحجة لك والدليل على خلقه هكذا صحيح يقول, يقول يقولون أننا نعلم بهذه الآية أن الله جعل جعله عربيا جعله لا نخالف بذلك ما هي حجهك ما الدليل على ان القران من هذه الايه نعم ما... قال بشر وهل في الخليقه في احد يشك في هذا او يخالف علي فيه ان معنى جعلناه خلقناه هكذا يدعي ما يشك احد ولا يخالف احد وهذا السبب معناه عندنا ان جاءناه قرانا لاننا خلقناه نعوذ بالله قال ابو العزيز يا امير المؤمنين هات نص التنزيل الذي قال ياتي به ورجعنا الى معناه وتاويله هكذا يقول هات نص التنزيل الذي قال ياتي به هذا نص التنزيل رجعنا الى معناه وتاويله لا. قال بشر ما هذا تغوير ولا تفسير ولا معنى ولا هو إلا نص التنزيل صحيح أنه نص التنزيل ولكن إلى دلالة فيه لا. قال عبد العزيز فأقبلت على المؤمن فقلت يا أمير المؤمنين اطال الله بقاءك إن القرآن منزل من بلسانك وبلسان قومك وأنت أفهل نهر الأرض بلغة العرب ومعاني كلامها وبشر رجل من أبناء الأعاجم يتأول كتاب الله على غير معناه الله عز وجل ويحرفه عن مواضعه ويبدل معانيه ويقول ما تنساه العرب ولا تتعارفه في كلامها ولغاتها وأنت أعلم, أعلم خلق الله باللغات قوم وإنما, وإنما يكفر بشر الناس ويبيح دماءهم وبتأويل التنزيل صحيح أن القرآن نزل بلغة العرب والخليفة من قريش وقل مجمع العرب القرآن نزل بلسانك ولسان قومك بلسان عربي مبين انت أفهم العرب بلغة العرب تفهم اهل الأرض ومعانيك الأرض ذكر أن بشراً من أبناء العادم أصل فؤال جميع ليس عربية ومع ذلك يتأول كتاب الله إلى غجمانه الله عز وجل يحذفنا الكلمة المواضعة ويبدل معانيه ينكر ما تنكره. ومع ذلك يقول ما تنكره العرب لا تعرفه بكلامها ولغاتها أنت أنا خلق الله بلغة قومك إنما يكفر بشر الناس بتأويل التنزيل ويبيح دماء من ذلك جاء بشر يقول جاء الحق وزهق الباطل فاروح يا عبد العزيز إلى الكلام والخطب والاستغاثة بأمير المؤمنين أطاع الله بطاعه لينقطع المجلس قال الله عز وجل لمن جاءنا عرفوا فلما جاءه ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ثم ضرب بشه اليده على فخه وقال اقبل وقال اقبل علي فقد أتيت بما لا تقدر على دفعه ولا على التشبيه فيه لينقطع المجلس بثبات الحجة عليك وإجاب العقوبة عليك فهي عند عندك شيء فتكلم به وإلا فقد قطع الله مقالك وأدحض حجتك وجعل يسيح فرح فرحناك في أول ما فالرحناك في أول ما أردت فاين كلامك واحتجابك إنه انقطع ذات وجاء ما يخلص اللسان ويذهب العقل ويحل الدني هكذا يقول بسر عليهما يستحق انجاء ان فجاء بهذه الكلمة وذلك الباطل وقال تصرفوا إلى الكلام وقال تبرسوا هذا بأمر المحنين أهلين قطع المجلس يعني حتى يتقضى المجلس بهذا الكلام ثم ذكر أنه هذا حق يقول هل ما جاءهم معرفوك لا يكفروا به يعني يستدل بهذه الآية فالعناة الله إلى الكافرين الآية ذكر نزلت في اليهود في سوره البكرة ثم ضرب على فخدي أقبل علي قد لا لتكذب على, على دفعه حتيت بهذه الآية تعجز عنها والآية التشويه فيه لأن قمت المجلس بثباثة فجة إليك وإيجاب العقوبة عليك إن كان عندك لشين تتكلم مضفا إلا قطع الله في مقالتك وأنحب فجتك جاء هل فرحنا في أول الأمر ما أردت فرحناك في أول أمر ما أردت أين كلامك واحتجاجك إنه انقطع ذاك جاء ما يخلص اللسان ويذهب الاكل ويهل الدم هكذا يتشبه وسوف يجيب بناية طرف جثه قال عبد العزيز فأقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز ما لك قد امسكت أجبه إن كان عندك جواب لمسألة فقلت ليس يدعيني يا أمير ليس يدعيني ليس يجعله يا أمير المؤمنين وكلمه من بجيبه وسياحه فإن أنسك تكلم وأجدت فكسرت قوله بإذن الله عز وجل وإن أراد أن يهدي, يهدي ويروج الكلام إلى قطع المؤمنين لما تكلم وكان أمير المؤمنين فقال الله بقاءه أعلى علي بما يراه فصاحبه النؤمنين أنسك واسمع الجواب منه عما سألت ها إما ركت أنسكت يا أبي العزيز أجب أن كان عندك جواب يقوله إنه لا يدعون لا يدعون أن له رجيج وصيار إذا أمسكت تكلمت و أجبت و كتبت قوله إن أراد أن يهدو ويروج الكلام إلى خط المجلس ما تكلمت قال أمير المؤمنين يقول كان اطال الله بكاه اعلى عين من ما يرى صاحبه المأمن امسك اسمع الجواب منها ما سألت نعم قال عبد العزيز فامسك فقال لي المأمن المم... تكلم يا عبد العزيز بما تريد فقلت يا أمير المؤمنين فقال الله بقاك. ما خفي عليك حرف واحد لما جرى اليوم في مجلسك ولنعم الحاكم انت جزاك الله عن رعيتك افضل جزاء من يقول ما يخطر بباله من غير علم ولا حقيقة لقوله فان راى امير المؤمنين ان يتحفظ علينا الفاظنا وما يجري بيننا في هذه المساله ويشهد علينا, ويشهد علينا بما نقول ويطالب كل واحد منا صاحبه بإقامة الشاهد على ما يقول إن الكتاب والسنة فعل فقال أنا أفعل ذلك منذ اليوم هكذا لم نعمسك قال ربنا من تكلم يا تريد فقال يا أمير المعنيات والله لك ما خفي عليك حرف واحد يعني من جملة ما تكلم به إذن مما جرى في نجلسك نعم الهاكم أنت جزاك الله عن غايتك أفر الجزاء بيشئل يقول ما يخطر باله من غير علم ولا حقيقة لقوله وصريحاً كذلك إذا رأيه تهفض علينا ألفاظنا وما يجري بينا بهذه المسألة ويشهد علينا بما نقول ويطالب كل واحد من صاحبه بإقامة الشاهد لما يقول فعل الملك قال أنا أفعل ذلك من اليوم. قال عبد العزيز فأقضلت على بشر فقلت اخبرني عن جعل عن جعل هذا حرف محكم لا يحتمل غير الخلق فقال بشر نعم هو حرف محكم لا يحتمل معنى غير الخلق وما قلنا جعل وخلق فرق عندي ولا عند غير النساء الناس ولا عند أحد من العرب ولا من عجن ولا يتعارفون الناس ولا يقولون غير هذا في كلامهم ولغاتهم سواء عندهم قالوا خلق أو جعل هكذا يبدعي وهذا كذب يقول لما قال له أخبرني عن جعل حر محكم لا اهتمل وغير فعل الخلق يقول نعم محكم لا يحتمل غير الخلق ما بين جعل وخلك فرق عندي عند غير مسائل الناس ولا عند الأبد ولا العجم ما يتعرف الناس ولا يأكلون فيه غير هذا أي لكلامهم خلك وجعل سوا هكذا يدعو سوق يغطل كلامهم نعم فقلت لبشه أخبرني عن نفسك ودع ذكر العرب وساور الناس فأنا من الناس ومن الخلق ومن العرب اخالفك على هذا وكذلك سائر العرب تخالفك فقال بشم هذا باطل منك ودعوة ادعيها على العرب وغيرهم ليس يخالف في هذا أحد من خلق الله غيرك خوفا على نفسك مما هو نازل لك لا محاله أخبرني عن نفسك ويقول ان هذا القول عند العرب خلق بما جعل أنا خلق يقول هكذا اخبرني عن نفسك اترك العرب اترك الناس انا من الناس واخالفك انا من العرب واخالفك على هذا يخالف ذلك العرب يخالفونك قال في الشرك هذا باطل منك دعوة أن تدعيها عن العرب غيرهم ما يخالفك فيها لا أحد من خلق الله غيرك تخاف على نفسك من القتل الذي ما في منك هكذا يهول عليه نعم قال عبد العزيز أخبرني في إجماع الخلق بزعمك ألان جعل وخلق واحد لا فرق بينهما في هذا الحرب وحده أو في سائر القرآن من الجعل قال بل في سائر القران من ذلك وفي سائر الكلام والاخبار والاشعار فاركب يا أن ان جعل له واحد يقول لا فاركب بينهما في هذا الحرف واحده هل هو في أفل القران كله في هذا الحرف او القرآن القران كله من كلمه جعلة في سائر القران يقول بشر ساعر القرآن كل كلام الأرض والاشعار والأشعار أن خلق بمعنى جعل، جاءل بمعنى خلق نعم. قال عبد العزيز فقلت حفظ عليك أمير المؤمنين أطال الله بطاءه ما قلت وشهد به عليك فقال بشهن أنا أعيد هذا القول, ع... هذا القول عليه متى سألتني عنه ولا اخالفه ولا أرجع عنه يقول حذر عليك ما قلت أنا جاء لبما نفعل أرقاث كله وشهدوا به عليك أقض بذلك وقال أنا أعيد هذا القول عليك ما تسألتني لا أخاله لا أتراجع عنه أن خلق المعنى أن جاء المعنى خلق أنا... قال أبد العزيز فقلت لبسه زعمت أن معنى جعلناه خلقناه قرآن عربي قال نعم هكذا قلت وهكذا أقول أبدا فقلت الله عز وجل تفرد بخلقه ولم يشارك فيه أحد أو شاركه في خلقه أحد قال بل الله خلقه يتورد بخلقه ولم يشاركه في خلقه احد هكذا لانك يا بشر اما جعلناه قرانا هل خلقناه قرانا يقول نعم هكذا قلت اقول أكل ابدا اقول الله تعالى تورد بخلقه ما شاركه به احد او شاركه في خلقه احد قال بشر الله خلقه تفرج بخلقه ما شارك له بخلقه احد ما. قال عبد العزيز اخبرني عمن قال ان بعض ولد ادم خلق القرآن من دون الله ام مؤمن هو ام كافر فقال بل كافر حلال الدم فقلت وانا اقول ايضا هكذا كافر حلال الدم لان ايه لعد احد انا أعباب الناس خلقوا القرآن خلقوا القرآن من دون الله هذا هو ممن أم كافر الذي يقول ذلك يكترى فقال كافر حلال الدم يقول العزيز أنا أقول أيضا هكذا حلال الدم الذي يقول إنه حجم خلق القرآن على الله دليل ذلك بما يأتي قوله تعالى ويا القران الذي ديه انا يا القران شريه ان شاء الله انا يا القران ن قلت فاخذني عن من قال من ان الثورات خلقها اليهود من دون الله فعاله امن هو ام كافر قال بل كافر حلال الدم فقلت وانا اقول ايضا هكذا كافر حلال الدم قلت فأخبرني عمن قال إن ذري آدم خلق الله وأن الله أخبر بذلك أن أم أمه هو أن كافر قال بل كافر حلال الدم قلت وأنا أقول أيضا مثل ذلك ها هذه أرشأت أجلتها ذكر الله أن اليهود يجعلوا التوراة كراتيس يجعلونها كراتيس يعني هل حار خلق هل قال يهوه نذل الله ألا ليقول ذلك الحرام أن كافر كافر حلال الدم وافقه عبد العزيز أخبرنا أن قال أن بني آدم خلق الله أن الله أخبر بذلك يعني هل ومن أن كافر كافر حلال الدم وأنا أقول ذلك أيضا. تاتي ادله ذلك لا. فاخبرني يا بشر اليس الله خلق الخلق كلهم اجمعين قال بلى قلت فهل شاركه في خلقهم احد قال لا قلت فمن قال ان بعض بني ادم خلق الله ام امي هو ام كافر قال بل كافر حلال الجميل قلت وانا هكذا اقول هكذا اليس الله الذي خلق الخلق كلهم يقول بلاء هل شاركوا أحد ويخافتهم؟ هل شاركوا أحد ويخافتهم أحدهم؟ قال لا فمن أن ادعى أن بعض من آدم خلق الله أمؤمن أم كافر؟ يقول كافر الحرار الدم نعم قال بشره قد قعدت تنتحيني وتشغيني حتى يؤذن الظهر وينقطع المجلس رجاء أن تنسى بفسار وهو ما لا يكون عندك جواب لمساله والا فقد انقطع الكلام وان يشيم هذه الخرافات هكذا يعني اردت علي هذا الكلام, الكلام هذه المسائل تريد بذلك انت ان ينتهي الوقت وينقطع الكلام قال عبد العزيز فقلت يا امير المؤمنين ليس ينصفني فأمره ان يجيبني عما أسأله عنه فإن الذي بقي ايسر ثم اجيبه عن مسالته وعن كلامه فقال له المؤمن اجبه عن كلامه وما يسالك قال الساعة يؤذن بالصلاه وانقطع المجلس فقال المؤمن يؤخر الاذان بالصلاه الى اخر الوقت ومحتجتنا إلى المجلس بعد الصلاة لتمام كلامي جلست لكما حتى تفرغا هكذا يقول عبدالعزي ليس يلسفني مرفع يجيبني أما أسأله عنه الذي بقي عيسر وأجيبه عن مسألة وعن كلام يا بشر أجيب عن كلام وما يسألك يقول بشر الساعة يؤذن الصلاة وإن قطع مجلس. المعمل يكون مؤخر الاذان والصلات وإن اهتيتما إلى المجلس هذا الصلاه ان يلس لكما حتى تبروا كان الوقت قد قرب قال عبد العزيز ثم أقبل علي المؤمنين فقال سنه يا عبد العزيز أما تريد ولا تدع شيئا مما تحتاج إليه فاني متحفظ عليكما جميع ما يجري بينكما وشاهد عليكما فقلت له جزاك الله عني يا المؤمنين خاصه وعن رعيتك عامه افضل الجزاء فقد جلست منا اليوم مجلس الامام العادل احسنت الي حين رايته جزعا فسكنت روعتي وامست وحشتي وبسطت لساني بحجتي وتابعت الحق حتى حين ظهر لك وتابعت وانتصرت له وشهدت له وشهدت لي بثبات الحجة ودفعت أهل الباطل حين زهق وضمحل وبارت فضيحته وشهدت على بطلانه وانصفت في مجلسه وكان ذلك كله منك بتوفيق الله تعالى وتأييده إياك فله الحمد والشكر على ما أولاك وأولى رعيتك فيك يجزيك الله أفضل ما جاز أحدا من الأئمة عن رعيته نحن على أنه تقبل عبد العزيز <تصفيق> فيقول المعنى قال سهل فعما تريد ولا ترشن نمتعبون عليكم جميع ما يجري بينكم وأنا شاهد عليكما عليكم فأخذ يدعون جزاك الله فأني في من خاصه عن رئيتي كأم جلت مني مجلس الإمام العزيز لما جاء أول الأمر رأاه راهبا أو مرتعشا فسكن رواته وانس وهشته أمنه أم حتى بشرت لسانه بالحجه واقام الحق حين ظهر ودافعت ايها الملك وانتوصلت له وشهدت له بثبات الحجه دفعت اهل الباطل حين زهق هوبن حل وبانت فضيحتها شهدت على بطلانه وانصفت في وكان ذلك كله انت بتوريك الله وتاديده اياك فله الحمد ولك والشكر على ما اولاك نعم فقال ذي المؤمنون قد ابلغت يا عبد العزيز في القول والشكر ولك الزيادة مما ابتداناك به فرجع الى مساله جسم واساله عما تريد هكذا أمدها وقال أبلغتها في السنة والشكر لك الحمد للشكر والزيادة أرجع إلى مسألة بشر قال عبد العزيز فأقبلت على بسم فقلت أخدمني عن زعم أن بعض بني آدم خلق الملائكه من دون الله أمؤني هو أن تاهر قال بالكافر حلال الدم، فقلت وأنا أقول هكذا أيضا قلت أخبرني عن الظعن بعض بني آدم خلق الله شركاء خلق خلقوا لله شركاء أهمله هو أن كافر خلق الكافر حلال الدم قتواها فَذَا أَقُولُ أَنَا أَيْضًا هذي إعراق جوابها أن في كل إجار جار الملائكة هل من الجار الملائكة خلق الملائكة من قال ذلك هو كافر اي كذلك الذين قالوا, الذين قالوا لله شركة في قوله اجعله ان يعلو الله شركة هل معنى ان يعلو الله شركة ان من قال ذلك اعترف بشر انه كافر نعم. قال عبد العزيز فأقلت على المؤمن فقلت يا أمير المؤمنين قد أقر بشر أنه كافر حلال الدم وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه وعلمت أني قد أخطأت وأطرق المؤمن إطراق مدر النظر إليه بشر فقال يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك لم يكفلنا واحمدنا أنا بحضرتك وفي من لسك بلا حدة ظهرت وإنما سبب ذلك ليقول هذا فهكذا اقبلت على المعنون قلت هكذا اقضى بشأنه كافر هذا الجميع المال يعني بيابه الفجي وكذا كل من كان بقوله ووفقه على مذهبه وعلمت اني هكذا اخطأته او علمت هكذا اخطأت اترك ان اظهر اليه بشر وقال يا امير المؤمنين اطال الله بكاك لا يكف وحل دماءنا بحضرتك وبما جلستك بلا حجه ظهرت فانما سبب ذلك ليكون هذه المقاله قال عبد العزيز فقلت له قد شهد عليك امير المؤمنين بما قلت فقال لي المؤمنون لقد أبحشت القول وأعظمته واستشتري على, على ما لم أسمع ولم أشهد على بشيء ولا على أحد يقول بقوله شهد عليك كامر المنين في هذه الكلمات يقول من قال إن الله إن, إن بني آجب خلق الله فهو كافر إن خلق الملائكة مع اللهم هو كافر ما يشبه ذلك ان ذني آدم أحدا منه خلق الكرآن من الله الذين جاءوا للكرآن عظيم يقول الخليفه أقد أحشت في الخلق يعني في هذا الكلام وأرمتك استشهدني ألا ما لمسه ألا ما شهد به به, به نعم قال عبد العزيز يا أمير اسمع قولي وإن كنت قلت حقا وان بشرا قد كفر نفسه ومن قال بمقالته واحل دمه ودماءهم وانفزعت على كل حرف من كلامي بايه من كتاب الله عز وجل والا فدمي حلال وليأمه أمير المؤمنين لضرب عنق الساعة على رؤوس الأشهاد وإن أتيت على ما قلت ولفظت به بنص الكتاب والتنزيل في كل لفظة وقمت الشهادة على بسر من كتاب الله وسعني عدل أمير المؤمنين وقال لي هات ما عندك ولا تتل الكلام بغير حجة هكذا اسمع قولي and consequence happened and vision can catch for i am telling تشهد an incredible aya as a to of to وهك أن تشاهد ألا بيسر من كتاب الله هو شيء أن يأهد أمير المؤمنين قال هاتي ما عندك ولا تطعي الكلام, تطل الكلام. قال عبد العزيز فقلت قال الله عز وجل وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأجنان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا وقد خلقتم الله عليكم كثيرا لا معنى لذلك عنده غيره وَإِنَّهُ من قال بقوله ومن خالفه وسائر العرب والعدم يقولون هذا هذه الايه الاولى والشاهد فيها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فمعنى ذلك عندك يا بشر فقد الله عليكم كفيلا لا معنى لها عندكم غير ذلك افتقولون نعم وقد خلقتم الله تعالى الله هذا قولك ومن قال بقولك أنت تقول إن جاهل بمعنى خلك وخذلك خالفت العرب خالفت الأجمى بذلك ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم وقد كبر في القول الأول وصدق في قوله إن من قال هذا حلال الدم بإجماع الأمة صحيح اي خلقتم الله فهو شافرا هلال الدم فهذا به القول وصدق فيقوله ان قال هذا هلال الدم نعم وقال عز وجل ولا تجعلوا الله عوضه لأيمانكم ولا تقلقوا الله عوضة لأيمانكم لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ومن خالفه وسائل الخلق جميعا غير هذا أن الله قال لبني آدم ولا تخلقوا الله ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم وأمير المؤمنين يشهد عليه بهذا اللفظ وقد كذب في قوله إن معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا فصدق في قوله إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بقوله وقوله وقول الناس جميعا هذه هي الآية الثانية أرآه تعالى الله عز وجل إيمانكم في سورة النحل من أهل عند ولا تخلق الله عبده عند ولا عند من قال بكوّل كلا ذلك من خالف كوسائر خر خالف جميعا أن الله تعالى قال لبني آدم ولا تخلق الله فعلى الله قال من قال أنت تكر من قال بهذا فهو كافر يشهد عليك يا امير المؤمنين كذبت في قولك ان أنا ولا تخلقوا ولا تجعلوا ولا, ولا تخلقوا صدقت في قولك من قال الحلال وقولي وقولي هذا فهو كافر حلال الدم وقول كون الناس جميعا نعم فقال المؤمنون ما اصبح هذا واسمعه واعلم القول به فقلت قال الله سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون فزعم بسوء يا أمير المؤمنين ان بني آدم يخلقون لله البنات ويخبر بذلك عن الله عز وجل ومنه هو قال وشهد به على نفسه ثم قال إن قال هذا فهو كافر حلال الدم لإجماع الأمة هذه آية تقريبها في سورة النحل وَيَجَالُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَسُبْحَانَهُ عند بشر يخلقون لله البنات على تقديرك يخبر تعالى عن الله يخبر ذلك عن الله أنه قاله شهد به على نفسه أن يجعلون لله يخلقون لله ومع ذلك يكون انقلم يخلقون لله فصدق في قوله انه كافر وكذب في قوله يجعلون لله يخلقوا نعم قلت وقال عز وجل وجعلوا لله انجادا يذل عن سبيله فزعنا بشم امير المؤمنين لأن معنى وجعلوا خلقوا ولا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله أي هذا فزعنا عن الله عز وجل أنه قال وخلقوا لله أنذادا، ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم بجميع الأمة. هذا دليل قاطع. وجاءوا لله أنذار اليوم للعسبيه. يقول بشر أجعل من خلقوا خلقوا لله الله هذا ما عند ف عندما أصابه. أجعل من مع ذلك أنه خلق لله أنجاد وهو يتجعل سبب أن من قال ذلك خلق لله بوحل للدم فأبهد من نفسه وقال الله عز وجل وجعل الله شركاء الجن وخلقوا له شركاء الجن لا معنى له عنده ولا عند من يقول بقوله ولا ومن خالفه ولا عند سأل الناس إلا هذا فزعم بشره أن الله عز وجل أخبر أنه يخلقون له شركاء الجن ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم وقد كذب في قوله أن معنى وجعلوا خلقوا وصدق في قوله أن من قال هذا فهو كافر حلال الدم. بقوله وقول الناس جميعا هذه آية خامسة وجعل لله شركاء الجن وخلقهم في سورة الأمام مع ذلك خلق لله شركاء الجن هذا عنه عنده عنده يشابه وما وميقر بقوله وعنده خالفه افلق كذلكا يجرم بشأنه أن الله عز وجل أخبر بأنهم يخلقون لله شركا شركاء ومع ذلك يكرم أن من قال يخلقونها يخلقون فهو كافر كذب فيتولهما نجعل وخذكوا صادق من قال ذلك فهو كافر هذر الدم نعم وقوله تعاء وقيموا عز وجل وزعلوا وجعلوا الله شركاء قل ان أن تنبينه بما لا يعلم في الأرض أن ظاهر من القول وزعم بشريان ريولين أن معنى وجعلوا خلقوا لله شركاء لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ولا من خالفه ولا عند سائر العرب والعدم وإلا, وإلا هذا المعنى وزعم أن الله عز وجل أخبرهم أن ينخلقوا له شركاء وكذب بسم يا أمير المؤمنين وقال الباطل والزور ولقد نفى الله تعالى ذلك وابقله وأخبر أنه لا يعلم من هذا شيء وأخبر أن من قال ذلك كافر ضال بقول الله تعالى وجعلوا الله شركاء تسموه أن تنبينه بما لا يعلم في الأرض ام بظاهر من القول هذا الدرس السادس. وقال جعلوا الله شركة يقول سموهم ام غيرهم في فالأرض يعمل الله القول. هذا على جامك بشر ان ما نجعلوا الله شركة خلكوا لله شركة هذا معناها عندك وعند أصبع أصحابك لا من خالفك إلا الذين يخالفونك الارب والعجام لا يقولون هذا عندك أن هذا مجمع عليه عند كل الأرض تذرم أن الله أكبر أنه الخلق لله إخركه كذب بشر قوله باطل وقوله ذور أنك الله تعالى ذلك وأبطل أكبر بأنه لا يعلم من هذا الشيء أنتنى بيونه ولا يعلم في الأرض يعني أتوق بيونه بشيء لا يعلم من قال ذلك هو كافر وقال له بهذه الآية وكما قال تعالى هؤلاء الذين كفروا مكروه فصدوا عن الصبيل ومن يذل الله فما له من هذا وقال عز وجل فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذا ثم قال من قال هذا, من قال هذا فهو كافر حلال الدم وكذب في الاول وصدق في الاخر, في الآخر انه كافر حلال الدم باجماع الامه هكذا الايه الاولى جاء بها ولا لهم فان الذي يكبر مكرهم وسبحان السبيل انكم صلتم عن السبيل وانكم ضللتم وما يضلل وما له الآية التي بادها دليل سابع في شورة الأعراض فلما آتاهما صالحا جاء له شركة معنى عندك يا بشر وعند أتبائك الذين يقولون بقولك أنه خلق لله الله شركة أنا أعوذ بالله بأن من قال ذلك هو كادر حلل الدم وتدعي أن من خلق جعله خلقه جعل له خلقه كذبت في الأول قولك أن جعل بمن خلق صدقت بأنه حلل الدم والمال بإجماع لمنه وقال عز وجل ام جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فزعم بشه أن معنى أم جعلوا أم خلقوا لا معنى له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا وره هذا وزعم أنه من قال هذا كافر حلال الدم وكذب في قوله الأول وصدق في الآخر إنه حلال الدم كافر بإجماع الأمة هذا الجليل الثامن أبي عند الله شركة خلقك خلقه عند بشر أم خلقو أم خلقو لله شركة خلقه خلقا يعني أولئك شركة إلا معنى لها عندك يا بشر إلا خلقو لله شركة وكذلك من تعرف كولك وتدعي أن هذا قول كل الناس كلهم هكذا تدعي ومع ذلك تقول من قال هذا هو حلال الدم كافر كذبت في قولك الأول أن جاهلوا بما نحلقوا صدقت في الآخر أنه حلال الدم كافر بإجماع العنة اعترفت على نفسك بالكفر وقال عز وجل وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم وذعن لسه أن معنى قوله وجعلوا خلق الملائكة ثم قال من قال هذا كافر حلال الدم وكذب في الأول وصدق في الآخر إن من قال أن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة هذا دليل فاسع وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا في شرعة الدخرة الدعم رسل أمامنا وخلقوا الملائكة الذين هم يؤدوا الرحمن ومع ذلك يقول من قال ذلك هو كافر هلال الدم كذب أبي كوله إنما جعلوا الملائكة خلقوا صدق أبي كوله إنما قال ذلك هو كافر هلال الدم ويجمع إلهم فأنه أي يكفر نفسه فقال عز وجل فما قدر الله حق قدره فقال ما أنزل الله على بشر من شيء ومن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وغدا للناس تجعلونه الطراطيس تبونها فضعنا بشر يا أمير المؤمنين أن معنى تجعلونه تخلقونه يعني أن اليهود خلقوا التوراة ومعنى خلق الطواف خلق كلام الله عز وجل وزعم أن اليهود خلقت كلام الله وانه لا معنى لذلك عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر العرب والعزم غير ذلك ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم فكذب في الأول وصدق في الآخر أنه كافر من حلال الدم هذه آية في قصة اليهود من أجل الكتاب الذي جاء بهموسى وروه بالنسل فقالونه يخلق قراطيس هل معنا تقالون تخلقونه هذا معناها عندك يا بشر ومع ذلك تقول إنما ادعى أنهم يجعلوا يخلقونه فإنه كافر أكرت على نفسك بأنك كافر هلال الدم وأكرت بأن ينكلك ذابت بقولك تجلونهم على تخلقون صدقت بأن من قال ذلك فإنه كافر هلال الدم هذا عندك وعند من قال بقولك الذين على طريقتك تدعي على العرب شيئا ليس بصحيح تدعي أن خلك عند العرب كلهم أهل أن جعل معنا خلق كذبت على العرب ثم قال الله عز وجل كما أنزلنا على المقسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فزعنا بسر أن معنى قوله الذين جعلوا القرآن عظيم الذين قلقوا القرآن عظيم ثم قال ثم قال هذا فهو كافر حلال الدم وقد صدق في قوله ان المبتسمين خلقوا القران وصدق في قوله ان من قال هذا فهو كافر حلال الدم باجماع الامه هذا دليل الحادي عشر ان كما انزلنا على الذين جعلوا القران عظيم ما نهى على قولك جعلوا خلقوا خلقوا القران عظيم هكذا ومع ذلك اتقول ان من قال ذلك هلال الدم كذبت افي كولك جعل وخلقه اصدقت افي ان من قال ذلك هلال الدم هكذا قال عبد العزيز فاقبر علي المؤمنين فقال حسبك ويا عبد العزيز قد اقر بسن على نفسه بالكفر واحلال الدم واشهد على نفسه بذلك وقد صدقت في كل ما قلت ولكنه قال ما قال فهو لا يعقل ولا يعلم ما عليه في ذلك وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصه ولا, يز ولا يلزم غيره مما لا يقر بمثل ما ولا يحكم به, ولا يحكم به ولا يحكم به على غيره بمثل ما حكم به ما حكم به بشوء على نفسه هذا قال لهم المعنون أقرر بسرنا على نفسه لهذه الآيات أقرر بالكفر لأنه قال لمن قال ذلك الوكرة يا كافر أقرر بإباحة دمه أشهد على نفسه صدقت أي في كل ما قلت لكن لا تقول إلا عليه هذا ما كره هو لأنه لا يأكل ولا يفهم ولا يلم عليه بذلك يرجم هذا خاصة بنفسه التكفيز يرجمه بنفسه أما غيره الذين يقولون بقوله فإنهم لا يكروا بهذا الإكرام ولم تكن عليهم الحجة الذين يكونون بقوله ويستدلون بهذه الآية أن يقولوا لا يبهدهم أحدهم حتى تكونوا عليه الحجة أما لا يتقر بمهما يتقر به ولا يخم على غيره لا يخم على غيره يمكن ان يحكم ويحكم بيش الأمام نفسه لا. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إنما قد خاطبت امير المؤمنين بما قد حصل في جدي وأقر بسر به وأشهد امير المؤمنين على نفسه وعلمت أن أمير المؤمنين قد حذر عليه كلامه ولولا ذلك ما اشترأت على ذلك فقال لي كنت تقصد بشرا وحده بالكلام المخاطبة دون سائر الناس قلت لن يجعني جعلت أسأله في خاصة نفسه فيقول هذا قولي وقول سائر الناس وقول العرب والعجم فأجلت على حسب كلامي وسبق أمير المؤمنين هذا يلزم من أقر به دون غيره إلا من قال إلا من قال مثل ما قوله، وأقر بمثل ما أقر به، وهذا الذي عنيت بقولي الأول حين قلت. ومن قال بقوله، فقال: قد أحسنت يا عبد العزيز المتزال خاطبه النعمان بقوله، خاطر النعمان بقوله، أفر الله بكاك إنما بما خطرت عندما قد خطرت أمير المؤمنين بما قد حصل في يدي أقرى بشر وأشهد أمير المؤمنين على نفسه أنه كافر بهذه الآيات علمت أن أمير المؤمنين هفض عليه كلامه هفض عليه ترافه الأول ولولا ذلك ما اكتبأت فعل ذلك قال لي المؤمن كنت ترسل بشرا وحده بل سلام المخاطره دون سائر الناس قلت لم يدعني جئت اساله بخاصه نفسه ومع ذلك يقول هذا قولي وقول سائر الناس وقول العرب وقول العجم جعل هذا كله قول العجم وقول العرب كلهم فمعنى ذلك انه كفر نفسه وكفر العرب والعجب اجبته على حسب كلام صدق يا امير المؤمنين هذا ينزع كل من اكر دون غيره الا من قال مثل قوله واكر بمثل ما اكر به من تابع غير قوله هذا الذي عنيت بقوله الاول حين قلت من قال بقوله قال كلا استمتع يا عبد العزيز يا قال عبد العزيز ثم قال علي المؤمن فقال يا عبد العزيز تكلم في بيان هذا واذكر الجعل والخلق وفرق بينهما واشرح ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرفه فقلت نعم يا امير المؤمنين اطال الله بقاءك ولكن رأيت ان أن انسانا لي فاقول قبل البيان والشرح اشياء في هذا المعنى إن اقصر به قول بسر وادحض به حجته وافضح به مذهبه وافتل به اعتقاده فقال لا يطول بنا المجلس فقل يا أمير المؤمنين انما ادرسه درسا يا امير المؤمنين قال قل ما تريد ولا تخاطب بسرا أقبل علي ودع قلت قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل مع الله إلها أخرى فتُعد مُؤمَمَ مُقْضُولاً فقال في موضع آخر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مع الله إلها أخرى فترك في جهنم مُؤمَمَ مذحورة فجعل بسُنَي أمر مهين أن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تُخلق من الله إلها أخرى ومن أخبح قوله من هذا أو أبحث أو منه فقال الله عز وجل المبيه عليه السلام ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فزعم بسره أن الله قال المبيه عليه السلام ولا تخلق يدك مغلورة إلى عمقك فزعم أن الله خلقه وبعثه رسولا وليس له يد ثم خاطبه بعد الرسالة فقال ولا تخلق يدك والله سبحانه والله سبحانه خلقه خلقا سويا وما أطبح هذا القول وأشمعه فأبين فصره وقال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وزعنا بسر يا أمير المؤمنين أن الله عز وجل قال للخلق لا تفرقوا دعاء الرسول بينكم ما اصبح هذا من قول مأبحبه وقال عز وجل واوحينا الى ام موسى ولا ولا ان ارجعيه فاذا خفت عليه في بدوني ولا تخافي ولا تحزني اني رادوه اليك وجائروه من المرسلين فالله يامرها بعد ولادته والرضاع له أن تلقيه في الجنة ويعدها أن يرده إليها ويجعله من المصلين فبسم العمو أنه وعدها أن يرده إليها ويخلق وهذا ما لا يعقل الناس كيف يخلق وهو مخلوق؟ وقال عز وجل: أريد أن من على الذين سُجِعَ في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين وجعل بسم أنه يريد أن من على الذين سُجِعَ في الأرض ويخلقهم وهم مخلوقون مستضعفين في الأرض هذا ما لا تأكله العرب والعجم فقال عز وجل يا جاود إنا جعلناك خليفة في الأرض وخاطبه بعد خلقه وبعد ثمي ومعرفته وزعم بشرون أن الله تعالى قال جاود إنا جعلناك خليفة في الأرض وهذا مما لو خطب به جاود عليه السلام ما عقل فقال الله عز وجل مخبرا عن دعاء ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام حين قال ربنا وجعلنا مسلمين لك فاخبر انهما دعيا ربهما وهم مخلوقان وزعم بسر أنه نادع ربهما أن يخلقهما مسلمي كان قد خلقهما وقال الله عز وجل مخبرا عن دعاء علي إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمن وقد كانت مكة مقلوقه قبل آدم عليه السلام وقبل إبراهيم وكيف يدعو إبراهيم بخلقها وهذا مما لا يعقل الناس وقال عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائدة ولا وسيلة ولا حام فأخبر الله أنه ما جعله على ذلك كله وزعم بسهم أن الله ما خلق البحيرة ولا السائبة ولا الوسيلة ولا الحام وإنما خلقهم الكفار من دون الله تعالى ومن قال هذا فقد كفر بالله عز وجل هي التي توضيئه أن جعل بمعنى صيرة إلا أنها بمعنى خلق الأشكاد المتزلة والذين يقولون بقول بشرك يقول اكبر علي ان من ما تكلم حبيان هذا اذكر الجهل والخلق فرق بينهما اشرح ذلك ليكف عليهما بحضرتنا ويعرفه يعني بين لنا حتى نفهم يقول تقدما اهداع شرعيه ومع ذلك كانهما فقلت نعم يا أمير المؤمنين أفضل الله لك أكل لكن رأيت أن تأمل أن إذا قبل البيان والشرح أشياء أي في مما أكثر به قوله الجبشر أذهب به وجته أفضح به مذهبا أبطل به التقادة قال لا يطول بين المجلس قلت يا أمير المؤمنين أدرسه جرسا يا أمير المؤمنين قال كون أتريد فلا ترطب بشرة أقبل علي أدعوه ذكر دليلا الثاني أشهر أبي سورة الأسرة لا تجنع الله إلى أن آخر فتقد مذموماً مخبولاً دليلا الثالث أشهر أبي سورة الأسرة الله زعم بشر أن الله كان للنبيه لا تخلق مع الله إلى هن آخر فتجعل يعني لا تخلق من أخبه قولا من هذا وأن أبحش ذكر دليلا رابع عشر سورة الإسراء ولا تجعل يدوك مغلولة إلى عنقك زعم بشر أن الله كان لا تخلق يدك مغلولة جاء مع ان الله خلقه و بعثه و له يد لا تخلق يدك معناه انها كانت عندما تملكها لا تخلق هكذا خاطبه بعض الرساله قال لا تخلق يدك هذا كون كبير الله سبحانه خلقه سويا ما اقبح هذا الكون عشنا وابينا كسرى ذكر ايه الخامسه عشر قولوا تعالى لا تجلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء لاغكم دعوة في آخر سورة النور لا تجلوا أي المسر يقول لا تخلقوا دعاء الرسول هكذا ها لا تخلقوا دعاء الرسول بينكم هذا كون كبيه وإهداه ذكر إرادة لنا السادس عشر إلي قصة موسى أن الله قال لأمه إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين ماذا الأمر أن تضرع وتكيه وجه يجعله من المرسلين المشر يقول يخلقه يردك عليه ويخلقه هل يأكل هذا الإنسان كيف يخلقه هو مخلوق ذكر على دليلا سابع عشر أبي سورة الإقصص قَرَغُ وَنَجْأَ لَهُمْ أَئِمَّةِ وَنَجْأَ لهم هم موجودون الذين استرعفوا بشر يدعي أنه أنه يريد أن يمنع الذين استرعفوا في الأرض ويخلقهم ويخلقونهم استرعفون في الأرض هل تعرف, تعرف الأرض ونجعلهم أئمة ونخلقهم أئمة ونجعلهم مباردين أي نخلقهم هذا أيضا ذكر زليلا ثامن عشر في سورة قائصات يا داود إنا جعلناك خليفة بالأرض هل منا إنا خلقناك خليفة خاطره بعد خلقه وبعد فهمه وبعد معرفته بعد أن كان موجودا بسر يقول إنا جعلناك يعني إنا خلقناك خليفة في الأرض إنا خلقناك خليفة هذا بخطب به داود ما أكله دليل التاسع عشر دعاء الله عليه السلام إسماعيل قال ربنا واجعلنا مسلمين لك فمن ذلك خلقنا هذا مقتلق أولي البشر أخبر بدعائهما ربهما هم محلقا أجام البشر أن يقول دعا ربهما بذلك أن يخلقهما مسلمين الله تعالى قد خلقهما كذلك جليل اهتمام عشرين قول إبراهيم رب جلال البلد آمنا في سورة إبراهيم وفي سورة البقرة رب جعل هذا بلدا آمنا ما كان مخلوقه قبل آدم قبل إبراهيم فإنما رب يخلق هذا بلدا آمنا مخلوقه فكيف يقول ذلك هذا ما إذا يتل في العرب أجل من هذه العشرون في سورة الماعدة ما جعل الله من بحيرة من السائبة ولا وصيلة من الحاق هل من ما جعل ما خلقه هي مخلوكة فأخبر تعالى أنه ما خلق ذلك كله أبو يشأل يقول ما جعل يعني ما خلق الله ما خلق الله بحيرة إن ما خلقهم الكفار من دون الله تعالى الله وكان ذلك قد جرى. قال عبد العزيز، فاقبل علي ما فقال: حسك يا عبد العزيز، فقد قعدت حجتك في هذه المساله، فدافعت في المساله الاولى وانكسر قول باسم فيها، وضاع دعواه، فرجع الى بيان ما قد انتزعت به واشرح واذكر معانيه وما اراد الله به وما هو من الجعل مخلوق والف... وما هو غير مخلوق وضوان الأعلام والشواهد وما هو مخلوق وما هو غير مخلوق وما تتعامل به العرب في لغاتها وما تتضلق به بين الجعلين في كلامها يسمع من في المجلس ذلك ووقف على مذهب العرب في ذلك وما أراد الله عز وجل بقوله في ذلك هكذا الضرب من الله سبست ابيان للمساله الاولى التي يقوله الله خالق كل شيء انكسر قول بشر بطلت دعواه ارجع يا عبد العزيز الى بيان ما قد ذكرت واشرحه انشر معاني الجهل ما أراد الله به متى يكون الجهل م... خلقا متى يكون الجهل غير خلق أبين العالم الشواهد ما هو نخلوك وما هو غير نخلوك ما تتأمل به العرب الغات ما تهدئ به بين الجالين أبي كلامها الاسماء في الأجل المجلس يقف على هذا العرب ما نشأ من الله يعني يوضح لنا الفرق بين الجهل والخلق قال عبد العزيز وقلت يا أمير إن جعل في كتاب الله عز وجل تحتمل معنى يومي عند العرب معنى خلق ومعنى سير غير خلق فلما كان خلق حرفا محكما لا يحتمل معنى غير الخلق ولم يكن من صناعة العباد لم يتعبد الله به العباد ويقول لهم اخلقوا أو لا تخلقوا إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين وكان من فعل الخالق سبحانه وتعالى هكذا جعل يكون تهتمل معنى إيه بمعنى خلق وبمعنى صير والآيات العشرين أو الأحداث العشرين التي تقدمت أي بمعنى صير جعل الملائكة أي صير الملائكة هذا أي صير هذا الولد آمن هكذا الهرق بينهما لما كان خلق حرفا محكما في هذه الآية اهتمل معنى غير الخلق ولم يكن من صناعة العباد ما تعمل الله به العباد لا كان لهم أخلق لا تخلق إذ كان الخلق من صناعة المخلوقين وكان من خلق صناعة المخلوقين الصناعة والحيفة أيضا مثلا هذا الذي خلق هذا الججار يعني صنعه هذا الذي خلق هذا الججار يعني أنا نشده ولما كان جعل على معنى صير لا على معنى الخلق خاطب الله به العباد الامر والنهي فقال اجعلوا ولا تجعلوا ولما جعل كلمة تحتمل معنى خلق ومعنى صير لما دع الله في ذلك اشتباها على خلقه ولبسا على عباده فيوحد المنحدون في ذلك يشبهون على خلقه كما فعل بشم وأصحابه حتى جعل على كل كلمه علم مدليا فرق به بي بين الجعل الذي يكون على معنى الخلق وبين الجعل الذي يكون على معنى التسير فأما الجعل الذي هو على معنى الخلق فإن الله عز وجل جعله من قول مفصل أنظر القرآن به المفصل وهو ديان لقوم نفتهم والقول المفصل يستغني به السامع إذا أخبر به قبل أن توصل الكلمة لغيها من الكلام إذ كانت قائمة بذاتها فدل على معنى من ذلك قول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فصوائم عند العربي قال وجعل أو قال وخلق لأنها قد علم لأنها قد علم أنه أراد بها في بهذا الجعل الخلق لأنه أنزل من قول المفصل لأنه أنزل من قول المفصل فقال عز وجل وجعل لكم من أزواجكم بينه وحزجه فعقيت العرب عنه أن مع معنى هذا وخلق لكم اذ كان قولا مفصلا وقال تعالى وجعل لكم السمع والابصار والافئده فعقل في العرب عنه عن ان يعنى بهذا جعل الخلق إذ كان من القول المفصل وسواء عندها قال جعل أو قال خلق لأنها قد علمت ما أراده وما عنه ومثل هذا في القرآن كثير جدا يا يامر المؤمنين فهذا وما كان على مثاله من القول الفصل الذي يستغني مخاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها حتى أرادها أن يبين الفرض أبي أن أجعل وخلق بمن صير أجعل بمن خلق يقول لما كان أجعل بمن اصير لا بمن خلق خاطب الله ربي العباد أبي الأمر والنهي ولا فجعل. في قوله يعني اجعل ولا لا تجعلوا الله عوضه هذا لا تصير الله عوضه هذا ينجعل القرآن عظيم أي صير القرآن عظيم لما كان جعل كلمه تحتمل معنى اليهم معنى خلق ومعنى صير لم يدع الله تعالى اشتباهنا لخلقه ونبسنا عباده والله ذلك حتى لا يرسد الملحدون ويشبهون على الخلق كما فعل بسر واصحابه حتى جعل على كل كلمة ألم ودليل الله تعالى والله كل كلمة جعل على دليل يخرق بين الجعل الذي ألم عن الخلق ويجعل الذي من التصيص الدليل الرابح هو يتصل به الجهل الذي من الخلق ان الله تعالى جعله من القول المفصل المفصول مما بعده انزل القرآن به منفصلا بيان لكم يفكهون الجهل المفصل القول المفصل يستغني به السمع واذا اخبر به قبل أن توصل الكلمة بغيثها من الكلام إذ كانت قائمة بلا تهتدل على معناها إذا جاءت جعلة منفصلة لم يرتبط بها شيء فهي بمعنى خلق فأعمل ذلك هذه الآية الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل ظلمات والنفر اتصل على جعلة الغرنات يؤلمون هذا الدليل واضح على أن جعل بمعنى خلق لأنه لم يصلها بكلام سواء منزل عربي جعل أو خلق لأنها علمت أنه أراد يجعل بمعنى الخلق حيث أنها نزلت انزل من الكول المفصل الذي فصل عما بعده أجعل لكم من أجعل لكم أزواجكم هل جعل لكم عزواجا و جاء وبنين جعل لكم عزواجا و بنين و حبدا هذه جعل لكم عزواجا جعل لكم بنين هذا بمعنى خلق فهذا بمعنى صير ايه بمعنى خلق عكس العرب ان معنى هذا خلق لكم أمن أهواجكم أزواجا خلق لكم أزواجكم منين لأنها مفصلة ما اتصلت بغيرها اجعل لكم السماء رب صلاة الأفدى أي خلق هذه مفصلة عم بعدها يكالس العرب أن معنى اجعل الخلق اجعل من القول المفصل الذي لم يتصل بغيره سواء عندها جعله خلق علمت ما أراده انا مثل هذا القرآن الكثير هذا وما كان على مثاله أي من الكون المنفصل الذي يستغل المخاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها نعم واما جعل الذي هو بمعنى التفسير الذي هو غير خلقه فان الله عز وجل انزله من قول الموصل الذي لا يجري المخاطب به حتى تصل الكلمة, بالك الكلمه بالكلمه التي بعدها فيع فيعلم ما اراد بها وان تركها مفسره لم يصلها بغيرها من الكلام لم يقل السامع له ما أراد بها ولم يفهمها ولم يقف على معنى ما عنا بها حتى يصلها بغيرها ومن ذلك قول الله عز وجل يا جاوض أمنا جعلناك خليفة في الأرض فلو قال أمنا جعلناه فلن يصلها بما بعدها ما يعقل جاوض عليه السلام ولا أحد من سمع هذا الخطاب ما أراد الله به ولا ما عنا بقوله لأنه مخاطبه بهذا القول وهو مقلوب فلما وصلها بخليفة في الأرض عقوى جاوض وكل من سمع هذا الخطاب ما أراد الله بقوله وما عنا به وكذلك قال الله عز وجل يوم موسى أن أرضعي فإذا أخذت عليه فألقيه في ولا تخافي ولا تحزني إن رابه إليك وجاعره من المسلين فلو لم يصل بالمسلين من تعقل أم موسى ما قاطبها به ولا معنى بقوله إذ كان خلق موسى عليه السلام قد تقدم لرده إليها فلما وصل الكلمة بالمسلم عقلت أم موسى ما أراد بخطابها فكذلك قوله عز وجل فلما وتجلى ربه الجبل يجعله جكا وقد كان جبل قبل يتجلى له مقلوقا ووصل الجعل بجكا ولو لم نصله لم السامع له ما أراد الله بقوله وكذلك قوله عز وجل ربنا ودعني مسلمين لك ولو لم نصل كلمة لم يعقل احد كل من سمع ذلك ما أراد بدعوتهما فكما يفعل ابراهيم رب اجعل هذا رب هذا بلدا آمنا فوصله بأمنا ولو لم يصله ما عقل احد من سمع ذلك معنا بدعوته دعوته كان بلد مكة مخلوقا قبل ذلك فلما وصل بأمنا عقل السامع عقل السامع ما أراد ابراهيم عليه السلام بدعوته ونذكر هذا كثير في القرآن جدا يا أمير المؤمنين، طبعا إذا ذكر بأن جعل بمعنا خلق وبمعنا صير هكذا ذكر ان جعل بمعنا التسير هو غير الخلق الله تعالى أنجله من الكور الموصل أن يتصل بما بعدها الذي لا يتم الكلام إلا بما بعدها المخاطب لا يدري حتى توصل الكلمة وكلمة بعدها لأنه ما أراد بها ويترك المفصلة أن فصلت من غيرها لم يصلها بغيرها لها ما أكر السامة إلاها ما أراد ولا فاهمها ولا ونوقف على معنى ما أريد بها حتى يصلها بغيرها. هذا في هذه الأنذلة التي تقدمت إنه قال يا ناود إنا جاءناك كانت مما خلقناك ولكن لما كان إنا جاءناك خليفة أي صيرناك هذا او بما يبين ذلك لو قال انا جاناك ولم يصلها بما بعدها ما أكل داود ولا أهل من سمع هذا الخطاب ما اكلوا مراد الله ولا ما يلي بقوله لأنه خاطبهم القول هو مخلوق فاكلنا ان خلقنا وصلها بقوله خليفه فاكل ادم كل من سمع هذا الخطاب ما اراد الله وما انا كذلك القصة موسى في طوله وجايله من المرسلين لو قال إن ردوا إليك وجايله لم يكن من المرسلين ما أعوك إلى المعنى فلو لم يصله المرسلين ما أكلت أم موسى ولا أبنعنا بقوله أهب ذلك وكيف أخلك من قبل فليس معنى أنه جعله أن يخالقه كيف أرده إليه أميانا يخلقه وصله بالعسرين عاكر سم المتمرات كذلك يقول الله تعالى فلما ربه لجبل جعله دكا وصله بكلمه دكا أي صيره لو لم يصله وقال ان تجل ربه للجبل جائلة ان كان هذا غير مفكوم تعاله ماذا الجبل موجود الجبل مفلوك قبل ايه تجلاله فلما وصله بجتة لو لم يصله معك اعوك للمانا ما اعوك للماذا يريد, يريد, يريد, يريد الله كذلك قال إبراهيم إسماعيل وجعلنا مسلمين إليك لقى ربنا وجعلنا يت... لم يكن الكلام تعمل فلما كان مسلمين لو لم يصل كلمة وصلها ما أكل أحد كل من سمع ذلك ما أراد بجعوتهما فلما كان مسلمين اه على انا معنى التصييد اي صيرنا فذلك رب اجعل هذا بلدا لو كان رب اجعل رب اجعل هذا بلدا لانا <تصفيق> اخلق هذا بلدا اه لك قال ذلك اه من الخلق لما كان امنا اعرف ان جعل العجال معنى صير فصله بامنا لو لم يصل معك لاهد ممن سمعهما معنا رب تعالى في دعوته كأنه اكتف خلقه من قبل وصلوا بآمنا فعاكر السامع فأراد إبراهيم في دعوته فمن الله ذكري من القرآن اكد اكد لك الآيات السابقة لا تجنى الله لك لا تجنى الله تخلق لكن إله بمن لا تصير وكذلك لا تجعل يدك لو قال لا تجعل يدك فقط لكانك معنى تخلق لكن لما كان مغلولة أولف علما أنه لا تجعل تصير كذلك لا تجعل دعاء الرسول لو قال لا تجعل دعاء الرسول وقف إذا كألميتم الكلام فإذا كالجعاء بعضكم أم يعرض بذلك أن المراد أص... لا تسيروا وهكذا جميع الحياه والذي تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتها وخطابها ومعنى كلامها ومخارج الفاظها هو الذي جرت به سنه الله عز وجل في كتابه اذ كان انما انزل بلسانها وكتب على طبيانها تخاطبه الله عز وجل بما عقلوه وعرفوه ولم ينقروه ولم يكونوا يعرفون سواه وهو القول الموصل والمفصل هكذا يقول العرب تتعارف وتتعامل به بلغاتها الفرق بين ان توصل الكلمة وبين ان تفصل حاكلها في لغاتها وكتابها وعنها كلامها وخارجها الخاضها اجرت فيه سنة الله وكتابها انجره بلسان الارب اكتكتب عليهم تبيانها خاطبهم الله بما اكلوا وعرفوه ولم ننكره لن يكون يعرفنا سواه الفصل الكون المصل والمفصل الفرق بينهما نعم وبسمنا وبسن المؤمنين بما اختلفنا فيه من قول الله عز وجل إنا جعلناه قرانا عربيا إلى سنه الله في كتابه في الجاهلين جميعا وهي سنه العرب ايضا وما تتعارفه وتتعاملوا به فان كان من قول الموصل فهو كما قلت انا ان الله جعله قرانا عربيا ينسيره عربية أن ينزله برغة العرب ورسانها ولم ينسيره أعجميا فينزره برغة العجم وإن كان من القول يفصل فهو كما قال ولم يجد ذلك أبدا وإنما دخل الجهل على بسم ومن قال بقوله يا أمير المورمين لأنه ليس من العرب ولا ولا علم, ولا علم ولا علم له بلغة العرب ومعاني كلامها فتناولوا القرآن على لغة العجم التي لا تفقه ما تقول وانما تتكلم بالشيء كما يجري على السنتها فكل كلامه ينقذ بعضه بعضا ولا ينتقدون, ولا ينتقدون ذلك من أنفسهم ولا ينتقده عليهم غيرهم الكفرة. هكذا يقول أرجع وأنا في سا... هذه الآية التي استدل بها ان جعلناه قرآن عربية نرجع إلى سنة الله بكتابه الجالين وإلى سنة العرب وإلى ما يتعرفون أو يتعاملون به إن كان نقوله موصل فهو كما قلت يعني أنه وسنة العربية جعلناه قرآنا عربية يا موصل كما قلت أنا أن الله جعله القرآن العربي عصيره عربيا أي أنزله بالغسل عرب لسانها ما صيره عجمية ما نزل بالغسل عجم إن كان من قرن مفصل فهو كما قال إن جعلناه القرآن فهو كما قال ولن يجد ذلك أبدا إنه وجد أنه مفصل إن جعلناه القرآن انما دخل الجهل على بشر من طالبك ولانهم ليسوا من العرب ولا عملهم بلغة العرب ولا بمعاني كلام العرب فهم يتخبطون في القرآن تناول القران على لغه الجهل العجم التي لا تبقى ما تقول انما يتكلمون بالشيء كما يجري على السنتهم كل كلامهم ينقروا بعضه بعضا لا ينتقدون ذلك من أنفسهم لا ينتقدون عليهم غيرهم لكثرتهم كل هذا اعتراض على البشر قال عبد العزيز وسلمك الأسماعي عبد الملك بن قيود وقد سأله عدوه أتجهي النفاء بالله تتبسم الأسماعي وقبض على يدي وكان لي صديقا فقال لي انا تسمع ثم اقبل على السائل وهو تعد من وقوله فقال تدغم الفاء في الياء في اللغة في اخواننا بني الانباء بني ساسان يقولون فاصبحت ويدغمون الفاء في الياء اما العرب فلا تعرف هذا قال عبد العزيز فاشتد تبسم المؤمنين من قول الاصمعي ووضع يده على فيه قلتوا فهذا الذي يثن به بسرمي أمير منه من لغة أصحابنا من الأنباء بن ساسا هكذا أقول بشعر أبد الأزيز الأصنعي من فصحاء العرب ومن الذين هافضوا لغات العرب وأشعارها اسمه عبد الملك بن قرائد سأله رجل أتبغى من سراء في الياء تبسم الاسمعي قبض على يديه كان لي صديقه فقال لي انا تسمع الاكبر على السائر هو تعجب من مسألته كيف تضغم الفاؤه الياء فقال له نعم تضغم الفاؤه الياء بالواتي اخواننا الامبائين الذين لساسر يقولون انا كي اصبحت بدل كيف أصبحت كي أصبحت يبديمون أبهاء اليوم العرب لا تعرف هذا اشتدت رسولنا إلى النعم أمن كلام الفعل الأصمعي وضعه فيه وقال هذا, هذا الذي يأتنا به بشرياء قلت هذا الذي يأتنا به بشرياء لغة أصحابنا الذين ننبل الأنبى أمن سلسان وليس من العرب. نعم في قال بسم يا المؤمنين اطال الله بقاك يجنون ويكفرون ويقول أولا نحرف القرآن عن مواضعه وهو قد وضع قدر القرآن وشامه بانقص بأنقصص ووصفه بأخص صفة وأقلها ولقد خالف بقوله كتاب الله وحرفه عن مواضعه لأن الله عز وجل سموه كتاب عزيزا وصلناه كريما واخبر عنه انه كامل لقوله ما فردنا في الكتاب من شيء وصلناه عبد العزيز موصلا ومفصلا فقال فكتاب الله وصفته وظننا مدح الله لان المنصر عند العربي والعجم وسائل الخلق دون التاني الصحيح الكامل اذ كان المنصر عندهم جميعا المرفق الذي قد وصل بابه بباب ولفت بعضه بباب فإذا أراد الرجل من العرب وغيرهم أن يضع من قدر الشيء قال هو المنصر وليس هو صحيح فقد سمى كتاب الله اسما ناقصا وقال فيه اسم بهتان عظيما ولو قلت أنا هذا وما هو دونه لكان قد خطب وتكلم واستغاث بأمير المؤمنين وأخرجنا عن الاسلام وهو يقول العظام ويحيل على العربي وأمير المؤمنين طال الله بقاه يحلم عنه بفضل وهو يتقوى بحلمه علينا هذه يتقوى بحلمه يقول هذا الكناني وكفرنا أن ننخله القرآن عن وضعه وقد وضعه كدوى القرآن يعني الكناني وشانه شينه وشناه بأنقصص وصفه بأخصصها بأخصصها وبأكلها خارفة كتاب الله هذا يقوله عن الكناني حرفه عن مواضعه الله تعالى سمعه كتاباً أزيزاً سمعه كريما أكبر عنه كتاب كامل ما فقط مع الكتاب شيء سمعه عبدالعزيز موسلاً ومفسلاً خالف كتاب الله وصفته إذن ما ذهب ما ذه الله الموسى عند العرب والأجنب وسائل الخلف جون التام الصحيح الكامل. إذ كان الموصل عندهم جميعا الملتق الذي وصل بابه ببابه ولوف بابه بباب إذا أراد الرجل العظيم إليه ما يضعنا تذي قال هو موصل ليس هو صحيح سمنا كتاب الله اسمنا الكسف قال بي إيمان أبوهتان عظيما لو قلت لأنا هذا أمضون بكاره الخطاب أو تكلم صار بأمير المؤمنين وأخرجنا عن الإسلام وهو يقول الإخاء ويحيل على العرب أمير المؤمنين يحلم عنه بفضله ويتقوى بهم إيه علينا هكذا هذا ترى المرزي قال عبد العزيز فقلت ببسهن فهذا ايضا من جهلك بما في كتاب الله عز وجل فجنني وتجعم اني سميت كتاب الله اسم الناقصة وتجد دئا منين وهو اعلم بنا قلت وتكلم مني ومنك وما قلت الا ما قال الله عز وجل وما نسبت الا ما نسبه اليه وتضاهله فهو عند العرب الحصحاء كلام جيد صحيح مرتبى وانت تجعم ان كلام الله هو من ذاته مخلوق واتحب بكلام المقلوقين من الشعر وقول الزور وغيره وتنكر علي أن سميته بما سماه الله تعالى به أرد عليك هذا من جذك يا بشر أي بكتاب الله تدعني وتدعني سميته كتاب الله إثناء ناقصة تضيي بي أمير المؤمنين أي تسلطه علي هو أعلم بما قلت وتكلمت مني ومنك ما قلت إلا وانقر الله عز وجل ما نسبت إلا ما نسبه إليه وابتباه له ما تكلمت إلا بكلام صحيح هذا عند العرب حصها كلام جيد صحيح مرتبى تزعى ما نكلم الله وعند أتهنت تلزم ان كلام الله مخلوق تشبه بكلام المخلوقين من الشريعه والذل وغيره تنكر علي أن سميته بما سماه الله تعالى به ها. فقال باسم واين سماه موسى المفصلا قلت في كتابه من حيث لا تفنوا ولا تعلموا فقال هاته هكذا جهل القلب أين سمه الله مرسلهم غسل ذكر أنه هي كتاب الله ولكنك لا تفهم ولا تعلم قال عبد العزيز وقلت قال الله عز وجل ولقد وصلنا لهم قول يتذكرون فهذه قسمة الله عز وجل لكلامه ووصفه له بغسل التنزيل لا بتأوين ولا بترسيل هو الذي اختاره لنفسه ولكلامه وارتباه له وقال والذين يصلنا ما أمر الله به أن يوصل وانتدعهم بصرة ما وصل وأثنى عليه في غير آية من كتابه ووعدهم على ذلك أحسن وأدوه الجنة وقال عز وجل أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يذكرونها ومن صلح من أبائه وأزواج مجرياتهم والملائك يذكرون عليهم من كل باب سلام عليكم لما صبرتم فنعم عقب الدار فهذه مدحه الله وهذا ثناء الله وهذا جزاء الله من وصل ما وصل ولقد ذم الله عز وجل الذين قطعوا أمر الله بسياته وذمهم لعنهم وجعلهم من القاسرين فقال عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد المتاقه واتقعون ما أمر الله بها أن يوصل ويرسلون في الأرض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار فهذا ذن الله من قطع ما وصل الله وما أمر بصلته وهو وعيد الله لهم بالنار هكذا سنلنا بهذه الآيات هل أن في القرآن الوصل في هذه الايه في سورة القصص ولقد وصلنا لهم القول لانهم يتذكرون سمعه الله عز وجل تسميه لكلامه وصفه بنص لا بالتأويل ولا بالتفسير و الله تعالى لكلام و الله كذلك هذه الايه في سوره يصلون ما امر الله به وكذلك أيضا في سورة البكرة أهل الذين يصلون من عمر الله بها يوسف امتدأهم بسئلة ما وصل أثناء أهلهم بغياءة من كتابه وأهلهم على ذلك أحسن عيده وهو الجنة ما ذكر إلا من أعمالهم أعمالهم منها يصلون من عمر الله بها سؤال هذا قال اولئك لهم اقوى الداخل هذا جزاؤهم لما كانوا يدخلون على من صلح عن ابائهم واذلالهم ذرياتهم والملائكه يدخلون اليهم في الالباب سلام عليكم ما صبرتم هذا هي الله وهذا ثناء الله وجزاؤه لمن وصل ما وصل اذن الله الذين اكرموا ما امر الله بصلته ولعنهم جعلهم خاسرين a więc w tym momencie, w którym jesteśmy w jest to, że jesteśmy w to ثم ذكر الله ما في القرآن المفصل فقال, فقال عز وجل ألف لام ينرى كتاب مهتمة آياته فالنفصلة الذي حكيم خبير فقال عز وجل حامل تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب مفصلة آياته قرآن عربي لقوم يعلمون وقال عز وجل كذلك فصل الآيات لقوم يعقلون وقال قد فصلنا الآيات لقوم نفصلون فهذا قول الله عز وجل وهذه أخبار الله وهذه تسمية الله وهذه نسمة الله عز وجل لكلامه وهذا اختيار الله عز وجل لكتابه ولكلام وهذا ما الله ورضي به من قائله هذا علاء الفصل ذكر أن الله تعالى ذكر به تفسيرا وذكر أنه مفصل هذه الآية كتابنا أهل إسلام كتاب في كتابات ثم فصلت أول سورة جهود فصلت وكذلك أول سورة فصلت كتاب فصلت آيات فصلت كذلك قالوا كذلك فصل الآيات في عدة آيات سوا فصلنا الآيات في عدة آيات كما في سورة الأنعام وغيرها هذا أخير الله هذه اخبار الله هذه تسمية الله هذه نسبه الله هذا أجل من أهل كلامه هذا اختيار الله أهل كتابه ولكلامه هذا من اعتبار الله ورضي به من قائله أتمكن الوصل والوصل في القرآن قال عبد العزيز فقلت على أمير المؤمنين فقلت يا امير المؤمنين وجاءني مسلم اني سميت كتاب الله ناقصا مزورا واني ذهبت بقدر ذهبت بقدره وسميته بما لم يسمه الله عز وجل وإني اتيت بذلك من امتحان عظيم ويدعي علي الدعاوى وانا حاضر معه وانما له اذا تكلمت بشيء طالبني بإقامة الحجه والدليل على كل غرفة لفتت بها وإن لم أفعل ذلك فليتكلم بما شاء ولقد أكذبه الله عز وجل في كتابه وذم قوله وأبطله بما أنزأ الله في كتابه من جت المفصل وما قصد بشر إلى أمير المنين بقوله هذا إلا إلى تنقيس العرب كلها وذم كلامها ولغاتها وما تتعامل به في شتابها إذ كانت تسمي كلام الله المنصر المفصل وتسمي كلامها المفصل المنصر تختار هذه الأسماء لكلامها وترتديها وهو عندنا جميلة حسنة صحيحة المعنى لا داخلات بينهم هكذا أكبر أقبلت على أمير المبنين يا أمير المبنين يا زمب الشر أني سميت كتاب الله لنا تسمى الممه أني لهت بكدره سميته بما لم يسميه الله واني أتيت بذلك أتيت بذلك إذماً وبهتاناً عظيماً الله تعالى ذكر تفسير القران في آيات كثيرة هو أنه وصله بمعنى يدعي عليه الدعاء ويأنا حاضر معه إنما ينبغي له إذا تكلمت بشيء طالبني بإقامة الحج والدليل على كل نفوة اللفظت بها إذا لم أفعله فيتكلم بما شاءه أنك تكلمه الله في كتابه إذن مكوله أبطله أبما أنزل في كتابه من ذكر المو... الموصل والمخصل وما قال صلى الله أبي كوليه هذا إلا إلى تنقص العرب أن يتنقص العرب كلها ويذن كلامها ورواتها وما تتعامل به في كتابها إن كانت تسمي كلام الله تعالى موسلا مهصلا تسمي كلامها مهصلا وموسلا تختار عليها سن الكلام وتفضيها وعندما جميع سن هذا صحيح المعنى هذا أراد بذلك أن يبين أن هذا ليس عائباً للقرآن لما ذكر الله تعالى أن فيه آية مفصلة والله كان ذلك مذهل للقرآن وليس ذنباً له كما يقول ونقضى هنا